Allah akbar. Allah akbar. Alhamdulillahirobbil alamin. Al-Rahman al-Rahim.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 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا and جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك التبكير أنكم كاذبين. قال قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكم. ما لن إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم لاquent ربهم ولكنني أراكم. ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لئن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذلمنا Terima kasih إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترأه قل نفترأ